ونوالك ربي م م ن و س وخيرك ربي يغدو ويروح فيا كريما ا ل ق ر م ا ء بخلاء عند جودك ويا قويا ا ل أ ق و ي ا ء مهازيل في قيودك ويا قاهرا النواصي في قبضات جنودك يا من أ ج ب ت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار من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 ومزغ ا ل غ ز ا ة بطير أ ب ا ب ي ل السنتنا سبحت في علاك ورؤوسنا ما سجدت لسواك السنتنا سبحت لك في علاك ورؤوسنا ما سجدت لسواك أ ن ت ترانا ولا نراك فلا نعبد إ ل ا إ ي ا ك يا من يرى مد البعوض جناحه في ظ ل م ة الليل البهيم ا ل أ ل ي ل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 و ك أ ي ن من آ ي ه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما تغني ا ل آ ي ا ت والنذر عن قوم لا يؤمنون اولم يسيروا في الارض ويتاملوا وينظروا الى خلق الله عز وجل والى بديع صنعه الذي خلق كل شيء فاتقنه الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها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 إ ن الذي قال خلقت ا ل س م ا ة واحد وهو مازال يقول منذ أ ن خلق ا ل خ ل ي ق ة أ ن ه خلق ا ل س م ا ة و أ ن ه رفعها و أ ن ه أ ق ا م الدنيا ولذلك خلق السماوات ومع السماوات إن ربكم ان ل ل الذي خلق السماوات والأرض ه إ ربكم الله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر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 كما يعامل المخلوقين ف إ ن أ ح ل ت ه إ ل ى ت ا ج ر غني ذهب ب ث ق ة ب أ ن هذا ا ل ت ا ج ر من الموثوقين كيف وقد احلت إ ل ى رب العباد الغني الذي بيده ملكوت كل شيء العظيم القيوم الجبار الذي كل شيء هالك إ ل ا وجهه سبحانه وتعالى ر أ ى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي سحابه قال هذه ا ل ر و ا ي ة أ ي هذه ا ل ر و ا ي ة أ ي من الري يسوقها الله إ ل ى أ ق و ا م لا يعبدونه ولا يذكرونه إ ن هذا السحاب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 إ ل ى قرد أ و إ ل ى غنمايه وهذا مما انتشر ب س ر ع ة بين يدي الناس لماذا ل أ ن الناس يفقدون إ ي م ا ن ا بالله و ل أ ن الغيب بعيد عند الناس كل شيء محسوس يشعرهم أ ن ه م على إ ي م ا ن وهذه القصة واتصلت القصة عمان الخبر أرسلت بسلطنة أجل فلم لي فقد يؤكد أحد أن يأتيني من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 مع وجود خمر وشرب وقد باتوا وقد مسخوا إ ل ى قرده وخنازير وهذا ممكن في يوم من الايام ن س قاعدين ل والفنان ب ك ر فتته كلهم بقرود ج انت زي زكاه م ش ا ت حضرتك بقيه ما بالضروري حسها لكن لا تستنكر سبب المسخ م و ج و د المعازف والضرب بالقينات المغنيات يجيبوا غنايات غ ن و ا هم مبسوطين و ن ا س شتتوا القروش القروش ف ي ا ل ك لست الا داله رب العالمين ا ل ن ع م ة يخدها فوق راس ا ل غ ن ا ي ة عشان غنت شي ولا عشان عملت ش ا ن ع ح ا ج ة وناس في الصغولات في في في في جبينه وجبهته دا البجيب المسخ ولكن حتى هذه ا ل ق ص ة لم ت ت أ ك د ولكن هذا يمكن أ ن يقع ويمكن أ ن يكون لكن تلهف الناس شعرت ك أ ن ه م يريدون ش ي ء يعززون به إ ي م ا ن ه م يريدون شيئا ماديا يعززون به إ ي م ا ن ا غيبيا وهذا من ضعف الناس قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفا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 والشجر والدواب وكثير من الناس و قال قال م الدواب ق ا والناس وكثير قال الناس ا ل من كلها بلا استثناء والشجر كله بلا استثناء قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إ ن الله يفعل ما يشاء تسبح له السماوات السبع و ا ل أ ر ض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 ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أ ن إ ن س ك م وجنكم و أ و ل ك م واخركم كانوا على أ ف ج ر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أ ن أ و ل ك م واخركم و إ ن س ك م وجنكم كانوا في صعيد واحد تخيل الخلائق إ ن س ا وجنه اوائل و أ و ا خ ر و أ ن ت تقف معهم في الصعيد ثم سالني كل واحد منكم سؤله من الجن والانس كل ما في ذهنه تمناه حتى ولو اراد الدنيا كلها وقال اريد كل شيء في الدنيا تمناه قال واعطيت كل سائل سؤله ما نقص ذلك من ملكي شيئا الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي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 العز في كنف العزيز أ م ا من ابتغى البشر والتفت إ ل ى العباد والتمس منهم الرزق فابتغوا عند, عند فابتغوا عند الله الرزق ا ل أ م ر كله بيد الله لن يجد إ ل ا الذل إ ن الله عز وجل هو الذي يملك هذا الكون في غ ف ل ة من ا ل إ ي م ا ن وفي ه ي م ن ة ل ل م ا د ة ظن بعض الناس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 الله قال الناس الي بيعرفوني وعارفنو الله وعارفن أ ي حاجه ع ن د ه ويشهد ان لا إ ل ه الا الله و أ ن رسوله الذي أ ر س ل ه رسول الله ويلولبوا ل ل ه يجيب له الناس ما بيعرفوا الله ذاته ي ص ل ط ن عليهم يؤدبون وينجمون ذاته و ي و ر و ه ذات ه الله واحد قال إ ذ ا عصاني من يعرفني ص ل ط ت عليه من م لا يعرفوني ن ي د ه حصل ل ا آ ا ل ذ ن يعرفون الله عصوه الله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 كما قال الحسن البصري الحسن ا ل ب ص رحمه ي ر الله ا ل إ ي م ا ن أ ن تكون بما في يد الله أوثق م م اوثق في、يدي. في يدك بعدين عند لك حاجة قال لك عند الله تلقى ف في ي إيدك ذيك حاجة قال عند الله ا عند تكون و في أكتر تقول له مما ا ننخص ل طلعت العشرة ل ه من كان صدقة ا آ في د ت ه ا الله لك برجع يدك ط ل العشرة آلافة عائلية يقول ع ب ي ي ن لها ل ن كان من أنا شنو بديني كذلك راحت لها عائلها مرة سوي يقعد يعاينه كل ي د خ ل ه في إ ي ج ا ب ه تاني يرجع علي ه ما عنده ث ق ة الله يرجع لك و ز ي ا د ة ولو تذاتهما ايمان تكون م ت أ ك د الصدقه ا ي ت ب ق جاي قبل ما تبدا تكون م ت أ ك د ان الله يرجع لك وضامنه اكثر من اي قروش عند ق و ل ل يديك هو ما عند ه غيره يقول في أصفورة لك اليد عائلة ل ل يا بشر يقول أ في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 ومصر والعراق والشام و إ ل ى حدود الهند يحكم كل هذه تحت دولتي وسلطاني لما ر حي... أ ى الجموع تتقاطر على شخص قال أ ي و ج د أ م ي ر غيري وزاته في ملك تاني ي ر ي و ل ا ش ن و في رئيس تاني ولا شنو طبعا الرؤى س ج ن ه م ش ف تطعن لعمل ما أي حاجة بسألك حاجة ت في الدين أ ي حاجه بس أ ل ك بس ما تقول دايل اشيله حقك راح بس أ ب ع د من ا ل ك و س ي أي الحكام يعني مشكلة ا ديل اي حاجه تقول تتطعن تتكلم ط ع ن ت ت تقول أ ي حاجه بسألك ما فيه. لكن تقول ا ل ح ك و م ة ف ا ش ل ة الله قال بيقولك بس م ا ت قول ا ل ح ك و م ة ف ا ش ل ة لكن ممكن تقول أ ي حاجه تاني ف ا ش ل ة أ ي حاجه ممكن تقول ف ا ش ل ة ياخي ا ل ح ا ج ة عجيب ة خلاص قال م ق ا في ريس ئ ث ا ن ي ولا شو ق ا ل له لا دا سالم ا بن عبدالله ا بن عمر ي ع ر ف ه قام بيجي يزح يزح في الطواف كل م ر ة يمشي ش و ي ة لحد ما لاقاه لما أ ت ى بالقرب منه قال يا سالم نود أ ن نكرم العلماء أ ل ك ح ا ج ة دا ي ل ك ح ا ج ة قال سالم أ م ا تستحي و أ س ت ح ي أ ن ن س أ ل غير الله في هذا المكان يا اخي انا طيب بالبيت الحرام والكعبه قدامي أ ق و ل يا بشر الديني والله لكن إ ي م ا ن عجيب ا ل خ ل ي ف ة أ س خ ط في أ ي د ي ه استحياء س ت شديد زول ح ر ج و ه زول ح ر ج و ه خ ل ي ف ة ا ل إ ي م ا ن دا ما عنده أ ث ر عظيم قام ا ل خ ل ي ف ة أ خ ذ ه في نفسه وطلع ب ر ا و خ ذ ه حرس قال له سالم دام يمروا اجيبوا لي بعد ما انتهى وادر ا ل خ ل ي ف ة ب ر ا قال لها نحن الان بره ا ل ك ع ب ة يلا عندك ح ا ج ة نصدق ليك قال من أ م ر الدنيا أ م من أ م ر ا ل آ خ ر ة ا ل خ ل ي ف ة قال والله الاخره ما عندنا فاشغله الاخره ذكرنا حبتنا ح د و ا هنا كافوري و ا ل س و ق ا ل محلي لكن ب ق د ر في ا ل ج ن ة يدي ح ا ج ة ا ل ج ن ة كمان خطه ا س ك ا ن ي ة ولا شنو ا ل ج ن ة ما عمل ح د و ا هنا بس في الدنيا يديك في الخطه ا س ك ا ن ي ة في صالحه ولا في أ ي محل يرميك في أ ي محل ما في عنده م ش ك ل ة لكن هناك بيدخل كمان قال ما لي و ل ل آ خ ر ة من أ م ر الدنيا قال الدنيا ما س أ ل ت ه ا ربي الذي يملكها فكيف أ س أ ل ه ا من لا يملكها يا اخي الله ع ن د ه الدنيا انا اقعد أ ق و ل ا ل ديني انت حست عندك كلو عنده بخليه و ي م ش فيزول ع ن د ه ب خ ل ي الدنيا و ي م ش كان حقته مالكه بجد ياخي الملك المطلق لله قل اللهم مالك الملك الملك بيده سبحانه بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك الملك المطلق والكامل غير ناقص لله عز وجل جل في علاه يحتاج الناس إ ل ى إ ي م ا ن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 أ ل ي س الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن ي ب ل الله فما له منهك ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إ ل ا الضلال ف أ ن ى يصرفون أنا تصرفون لماذا تنصرفون منه إ ل ى غيره وتلجئون إ ل ى البشر ويريد ت ر د و و ن الواحد منكم و ي أ ب ى أ ن يكون عبدا للعبيد ودليلا بين يدي ا ل أ ذ ر ه ا ا ل أ م ر كله بيد الله نحن نحتاج إ ل ى ا ن ت ف ا ض ة إ ي م ا ن ي ة إلى النمو ا ل إ ي م ا ن ي يتوقف عند كثير من الناس نحتاج إ ل ى رعايه هذا ا ل إ ي م ا ن بهذه الخطب و ب أ م ث ا ل ه ا مما يقوي ل ص ل ه و ا ل ث ق ة واليقين ويجعلك تحس أ ن ك تعامل رب العالمين أ ن ك إ ذ ا س أ ل ت ه اجابك و أ ن الدنيا كلها ت س أ ل ه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 بيده سبحانه بتصريف دقيق و ب أ م ر عجيب تعجز العقول عن إ د ر ا ك ه والوقوف على حقيقته كل الناس بياكلوا في ل ح ظ ة و ا ح د ة ك س ر ة وويكه و ل ق م ة و ب ا ل ر ا س ة و ل ح م ة ودجاج وسلوك ل ه م بياكلوا في العالم في ل ح ظ ة و ا ح د ة معهم حيتان في قاع بحار و ح و ش ض ا ر ي ة في براري وسباع ك ا س ر ة في صحاري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 ربنا ما عبدناك حق عبادتك وما أ ث ن ي ن ا عليك الثناء الذي يليق بك أ ث ن ي ن ا على بشر وامتدحنا مخلوقين وعجزنا أ ن نمدحك و أ ن نثني عليك و أ ن نشكرك و أ ن نحمدك و أ ن نخضع لك فعاملنا بما أ ن ت أ ه ل ه لا تعاملنا بما نحن أ ه ل ه أ ن ت أ ه ل التقوى و أ ه ل المغفره ة وصلى ل ل ا وسلم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 ينتظره حتى يفرغ من ا ل ص ل ا ة ولما أ ح س به مالك أ س ر ع في صلاته وبعد أ ن سلم وجد اللص ي ق ف وما دخل اللص بالباب إ ن م ا دخل بالسور عرف مالك أ ن ه لص قال له ماذا تبغي قال متاع ل ا ل ي ح ا ج ة س رقوه ملايات ا ل د ه ب احسن والموبايل في ا ل س ر ق أ س ه ل ح ا ج ة ل أ ن ه يشلت ابن ا ل ش ر ي ح ة و ب ع د ه ش يبيع الموبايل باي ح ا ج ة موبايل أ ي ح ا ج ة ح ا ج ة سويه بس أ س ه ل بس السهله قال له مالك دخلت علينا دارنا تريد متاعا من الدنيا فلم تجد هل لك في آ خ ر ة ودين انت وقت ملقي تد انا حاجة حاجة ما عندي متاع ما عندي ح ا ج ة ما عندي حاجه ش ل ق و ه ما في لكن وقت خشيت ما ب ت م ر وقساك ن والله في ناس عندهم ك ر م لكن الله اكرم من العباد كلهم في زول بيحكوا عنه كريم قال ليه قاعد في بيته والباب فاتح سمع يعني ك ر ك ب ة قال للولد يا ولد كذا شوف أمك في ضيف جا م ا ش فتح الباب قال لي يا أ ب ي أخ م ا في ضيف ده احمر قال له والله ما يرجع س ا ك ن أ ف ر ش له الشوارع كبر الملوى بتاع ا ل ع ش خليه ياكل ويمشي إ ذ ا كان ده بشر ب يعمل كده كيف بكرم رب العالمين الذي وهب العباده الكرم؟ يا أخي إذا كان إنت، إنت يا أخي كرم ياخي أ إ ذ ا كان إ ن ت انت تخفي ربك ياخي أ فين ه ب يعمل و ا كرم ا ذ ا إ ن ت بخاف رب العالمين اللهم إ ن ك عفو ك د ي م تحب العفو فاعفو عنا كلمه ا ل ج دنيا دائر دين الرجل ا ف ك ر الحرام يزول ا ل ع ا ج ل قال والله الموضوع ده وكتابات الليل بعد د ف ت ما ب ا ل ق ل ى لي ا ن بيت أ ط ف ر ف ي ه كده ن شوفه زوده عنده شنو ق ا ب جلس تكلم معه الله قال و ر س و ل قال ما قال ا ل س ر ق حرام لكن وراه ع ظ م ة الله الله عظيم ويطلع على العباد ويراقبهم ولا تخفى عليه خ ا ف ي ة وكل شيء بيده وراه ع ظ م ة الله الحرامي ب د أ يهتز قال له ياخذ فجور قرب كده قوم صلي قال الحرامي قوم صلي الحرامي لما قام يصلي واتجه إ ل ى ا ل ق ب ل ة جلس مالك خلف المص الحرامي م ق ب ل ا ل ق ب ل ة ومالك ا بن دار ي ن ور ا ح ر ا م ي جعل يقول يرفع يديه اللهم إ ن ه دخل علي داري و ل أ ن ي فقير لم يجد عندي شيء أ د خ ل ت ه ببابك يا غني فلا ترجعه بغير شيء قال لي يا الله أ ن ا ما عندي دخلت عليك ما ت ر ج ع ساكن الله ب يدو شنو شقه ا ولا ح و ا ش ة ولا دكان ن ا ص ي ة الله ب يدو شنو ولا عربي عربيه لا انصر ولا بقولوا شنو اسمها شنو ه الله بدو ي ه ب د و ه د ا ي ة اللهم إ ن ي فقير لم يجد عندي شيء أ د خ ل ت ه ببابك أصدر باب يا غني فلا تخرجه بغير شيء الحرامي طلع تايب م ر ة و ا ح د ة قالي ل م ر ك بعد ما صلى ركعتين قالي ل مالك قالي ل أزل ا لا يمشي الجامع الحرامي اقتنع الله هداوه ا ل ه د ا ء ه يمكن تجي في لحظه مشو الجامع سوا ومالك ابن دينار هو ال ال ال ال ال ال الامام الناس دي كلها مستغربين الحرامي ده مشهور أ ك ب ر حرامي لما ندخل ج ش ي ن سوا الناس قاعد يتلفت وجاءت و الزول شنو؟ يا خ اما ع ة ت ت س غ ر و م كان يعني زول ينتهي ا ل ا الناس منتظرين ا ل تنتهي انتين ا ل ش م ا ر ك ا ت ل و ا اجاب الزول ده مع ا ل إ م ا م شنو بس أ و ل ما انتهت ا ل ص ل ا ة قالوا يا مالك اتعرف هذا قال أ ع ر ف ه قالوا ما الذي أ ت ى به قال جاء يسرقنا فسرقناه جاء يسرقنا فسرقناه لكن س ر ق من النوع المحمود إ ي م ا ن عجيب ل أ ن ه ل ج أ إ ل ى الله يا من يرى ما في الضمير ويسمع أ ن ت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إ ل ي ه ا ل م س ت ك ى والمفزع يا من خزائن ملكه في قول كن أ م ن ف إ ن الخير عندك أ ج م ع ما لي سوى فقري إ ل ي ك و س ي ل ة فبالافتقار إ ل ي ك فقري أ د ف ع ما لي سوى قرعي لبابك ح ي ل ة فلئن رددت ف أ ي باب أ ق ر ع ومن الذي أ د ع و و أ ه ت ف باسمه إ ن كان فضلك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 اللهم ا غ ن ن ي بفضلك عمن سواك وبك عن غيرك يا رب العالمين اللهم, اللهم انا ن س أ ل ك من فضلك ومن رحمتك ف إ ن ه م ا لا يملكهما إ ل الا أن ا ل ه م ج ع ل ن انت اللهم م خ ص ي ن ا ل اجعلنا عبيدا مخلصين ومؤمنين موحدين وبعطائك واثقين وفي قدرتك